بسم الله الرحمن الرحيم الى السماء شققت واذنت لربها وحقت والى الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت يا ايها الانسان انك كاذب الى ربك كذبا فملقي فاما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 لا رده كان بي لصيرا فلا ابس بالشفق والليل وما وسق القمر اذا اتسقل تركبن طبقا من طبق فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله அச்சில்லும்